بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليه ولا تجعل الله ربي كيستنين ككتشون قرنا عرضة لأيمانكم كايتين افلور جيتان كاكو كيسان غلطانيتيني إسان كاكتشو دان كاكتليج رامال غلاري جتانيتيني واددو دان, ككتشو دان, ككتشو دان سببان غلطنا أنت بروا و تتقو خيري نمتي أولو طلا في فقط أجر أعمال قرأت لخير تلني وجت نجد تلني سببنا قولتنا وتصليح بين الناس جد نمت اللع أراد بوسه إر ككوت السنين جدتني ددو لانججو كاكوتي سنسني كفارا باساتي وجيغاري هجتلا والله سميع عليم رب تقيا على ججكي السن عليم بيك على عمل كي لا يؤاخذكم الله رب اسن قب باللغو في ايمانكم Tapa kakutesan keisarti tai manan kana aramni wan odo garan hiyanni arifatetin in dubbatekeisarti ja wallahi ja bala wallahi ja tufa yokan walla wallahi kapparalle, tufa kabu kapparalleen kabumasialleen kabu ja tuu mumligarino doma كقوت تنيتين والله لا تدفي كاكسي سنه ولا كي يؤخذكم غرو اسم قبربين بما كسبت قلوبكم وان قلبي تسنين يادنين يو كقو يادني قلبي تسنين كختن عليم أبسى لرب لتعطي الله بسنة أريفة للذين يقولون من نسائهم إسانا دبرتي إساني إراقاكتني والقنمتين قد أن هارمنا كي يجلني تربص فربص أربعة أشهر دبرتين سنئبو قبد جئ أهري فإن فاو يو تاكو اساني سنتي سنه هدمنا اساني تيول الله رب غفور ارارا مادا رحيمون رحمت اساني غدا وان اجدر دبرتي الطلاق طلاق يتنديفو دوبرتي هارمنا كيا كنجرني يومورتي پتن وا ان الله سميع عليم ربين الآن تاغايا دا بكا بودي اسانيل ارگا جيتشي اسانيل تاغايا دا ارگا مورتي سنيتين جاداني جاهور ميت عدد برتي اقل من مين ربي النور كاجر والمطلقات دبرتين قد دي فهمتي طلقامتي تربصو نتيتي بامفسهن ثلاثه لب اساني قبني تعو أكو هذا لا كمانير رجل كبي، هذا كورين سديه راترتوكور يجتئون هيدين سديه دبرتين ايَخْتُمُ نَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَالرَّبُّ رَحِيمٌ إِذْ سَأَلَكِ أُمَّهَاتُكِ أَيُّ مُؤْمِنٌ إِلْمُهُ هِيَ غَرَائِسُهُ ثَأِى أُيْسِتِ إن إِنَّمَا أَبَاءَ مَنَ الْلَّذِي تَتَّهُرُمُ تِلْدَؤِزِتِ بِتَّهُرُمُونَ قَبْدُجِتُ ؤرْغَا لَكُن إِن كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُؤْبُ وبرولتهن أحق بردهن في ذلك وبرولتهن جارث إساندث أحق بردهن إساندفت حقا كابا في ذلك يجكون زمنا إيجاج رنسك ستي فكين يود برتين تكتك عن التلاقين أول ما إرّا جدي إيسوني إصلاحا يو تلا ولتؤولو ولمين وجهني قيادة تادي ولمين تبمون يسيتنا وفيت ديبسي على كنان ابتدى بي لكاي هيذا تجكن كاي هاوا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن دبرته تف مثل الذي عليهن تهي بالمعروف اكاتا غاردان نغا ورينجراكو كيستي ولهن دبرتي سنيف مثل الذي عليهن بالمعروف أقوميسي الرجرو أملجاري وجنجراتن إسان الرتي ربعتي ساته جرا حقة وللرجال عليهن درجة للرونيف دبرتي رصدر كاتو جرا صدر كيرق عبد الراون دبرتي را أججوك دبرتين دي ديرا سبب مهريك كنني في نفقاء رتكنني في جدّة دوبرتين دي رأي جدّة شو قبض دوبرتين دي جن ناشزات هذه ناشزانجا حكمين فيه والله عزيز حكيم ربنا الآن دنديع رموا ثم إسحاق يسّت اللّه حكيم أوجسّه وانقبروا تيساعه إلى جدر جرد الجل شو كيسّت اللّه الطلاق مرتاني ألا أغني أبكيت ألا كهشت ديفي أتوقع بو مرثان يرو لامه تكجد لي شيء دفعته تلمثان كجد لي شيء دفعته أجمع ديفو وكم يوجد بمعروف إن أو تسرهم بحسان يوكام لجارين كجد ليه قد الإسوع ولا يحل لكم ياذِ الرؤن حلال ثني توب أن تأخذوا من ما أتىتموهن مهريك النتن الرافورتش نسني حلال توجت نفتن شيئا هم تقل لي يو أكا شري أنجيل كانت تقتلايت أنتات المهري في الرافورتنا إلا أي خاف يو أبم ناتي في هاتي مناسن صدعته ملي ألا يقيم حدود الله وسن رب التمبلن تيه حقا لي أقول دندنوا قالني يسداتا ملئ فإن خفتوا يسداتا ألا حدود الله وسنا ربي تنبله وسنا ربي ندعوا فلا جناح عليهما جرر دلين هنجروا فيما ابتدت به يلبوا فيه وفي بيت في دعاء في يوكا اوف بيت توتاتي اك اني جديس دلين تلك حدود الله فلا تعتدوها برندبرنا. وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ نَمِّ مُرْتَي رَبِّي وَسَنَ رَبِّي دَبْرِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فُوَتِّسُنِ بَعْلِمْتُ وَتَوَرَّ رَبِّ لُبُّ أُهِيمِي لَيْجَلَى درسينا الراع سمت لابدتي درسينا عليكم ورحمة الله وبركاته